السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجبنا اللهم تعالى علما نواصل مع كتاب الورع للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه من رواية الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروجي أمهينا منه يعني الكلمة الأولى ونواصل مع الكلمة الثانية قيل لأبي عبد الله يعني للامام أحمد هل للورع حد يعرف فتبسم رحمة الله عليه وقال ما أعرفه وكان الحديث امش حول قول العالم لا أدري وأن لا أدري شطر العلم وأنه ينبغي أن يتخلى طلبه العلم بها ونواصل ان شاء الله تعالى يعني فيما بقي من كلام فيها منها تبسم الامام احمد رحمه الله تعالى عليه في وجه طلبه العلم وهذا من حسن الخلق منه عليه رضوان الله تعالى وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبسم في وجوه طلبه العلم حتى الطلب الذين ربما يصدر منهم أمر صعب فيحفظ طالب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كهرني بمعنى ما قهرني ولا آذاني ولا نقر ولا قال فيه كلمة سوء وكأن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يريد من مثل هذه الابتسامه أن يعلم الناس أن الذي لا يدري يبتسم وأن الذي يعلم ويدري يبتسم يتصدق على اخوانه المسلمين بابتسامته هذه العباره ايضا حين سئل عن حد الورع وقال لا ادري متبسما فيها قدم السؤال عن الضوابط والحدود ضوابط العلم ضوابط حدود وحدود العلم القضايا العلمية لها ضوابطها وتعريفاتها والعلماء كانوا يسالون عن هذا الامر من وقت مبكر ويهتمون به ومعرفه الضوابط امر مهم من اجل ان يلتزم الناس ما امر الله سبحانه وتعالى وينتهوا عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا فيه عظيم قدر الإيمان احمد رحمه الله تعالى عليه فلا حد لورعه يسال عن حد الورع فيجد ان الورع باب واسع يتشع لكل شيء قال أستاذنا عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله تعالى عليه وهو يصف كتاب الورع للإمام أحمد بن حنبل قال هو كتاب نفيس. هذا الذي يسأل عن الورع ويقول لا أدري كتب في الورع الإمام أحمد الذي يسأل عن حد الورع ويقول لا أدري يكتب في الورع كتابا. قال أستاذنا عبد الفتاح أبو غدة في وصف هذا الكتاب قال هو كتاب النفيش فيه الآيات بيناس على ورع السلف رحمة الله تعالى على سلفنا الصالح قال يخيل لقارئه أن الإمام أحمد دخل الجنة فيصف أخلاق أهل الجنة الوراء الذي يصف فيه الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه هؤلاء الناس يقول أستاذنا أبو غدة كأما الإمام أحمد دخل الجنة فيصف أخلاق أهل الجنة لا يصف أخلاق الناس الذين يعيشون معنا في الحياة الدنيا لماذا لدقه الورع عند هؤلاء الأئمة قال الإمام الشافعي رحمه الله يصف الإمام أحمد قالت خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أتقى ولا أورع ولا أتقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه ينبغي أن نستحضر هنا أن الإمام الشافعي عليه رضوان الله تعالى وكذلك الإمام أحمد ائمه علم كبار الناس تألك أن يتكلم بعض أهل العلم على بعض وأن يتكلم أصحاب الصنعة الواحده بعضهم على بعض لكن الامام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يعلم يعلمنا كيف يذكر العلماء إذا ذكر العالم فإنما يذكر بأحسن صفاته لا يذكر بأسوئها ولا تذكر الصفات السيئة فيه هل هناك عالم إلا وله وعليه كل ابن آدم والعلماء من بني آدم كل ابن ادم خطاء فاذا عرفت عن العالم زله او زلتين فاعلم انه ينبغي لك ان تتجاوز عن ذكرها اذا ذكر تذكر احسن ما تجد فان الناس تتاسى بالعلماء فتتاسى باحسن ما تجد فيهم ولو ذكرت ان العالم فلان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا وذكرت شيئا من سيئاته وسقطاته ربما لترخص الناس بترخص بعض اهل العلم وقد سئل الامام احمد رحمة الله تعالى عليه هذا الامام احمد الذي قال عنه الامام الشافعي انه ما خلف في بجداد رجلا ورعا مثله قال سئل الامام احمد عن مشآية في الوراء سئل الامام احمد الذي كتب كتابا في الوراء او بشكل علمي ادب جمع أبو بكر المروزي ما ذكره أحمد رحمه الله في الورع فكان كتابا سئل عن الورع فقال أنا أنا أستغفر الله لا يحل لي أن أتكلم في الورع الإمام أحمد يشأل عن الورع يقول أنا, أنا أستغفر الله لا يحل لي أن أتكلم في الورع أنا آكل من غلة بغداد لو كان بشر بن الحارف المشهور البشر الحافي لو كان بشر بن الحارف صلح أن يجيبك عنه يعني يتكلم عن الورع بشر فإنه كان لا يأكل من غلة بغداد ولا من طعام السواد فهو يصلح أن يتكلم في الورع وقصة غلة بغداد قصة في الورع عجيبة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم القرى في الجزيرة العربية قسمها على الصحابة الصحابة الفاتحين وصار الشرع أن الجناعة من الجيش تفتح بلدا يقسم هذا البلد عليهم ويؤنى بالفتح هنا فتح العنوى وليس فتح السلف فتحت العراق ووجد عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ان قسمة العراق على الفاتحين يعني ان تجوع الامه المسلمة فيما بعد لان رجلا ربما كان له ربع العراق وبقية الناس لا طعام لهم ولا ارض لهم سيجوع الناس عندها فكان من عمل عمر عليه رضوان الله تعالى أن أوقف البلاد المفتوحة عنوة على الأمة المسلمة لا يتملكها أحد إنما ينتفع منها الناس حسب طاقتهم وحسب حاجتهم ينتفعون منها ثم بعد ذلك تبقى ملكا للدولة المسلمة أو بالتعبير الذي شاع بين الناس وقف إسلامي وبقيت البلاد العربية والإسلامية التي فتحت عنوة هكذا بقيت ملكا للدولة ينتفع منها الناس زراعة ويدفعون الخراج كل عام للدولة وياخذوا بقية الغلة لهم الذي جرى في بغداد. أن بعض الظلم من الولاء اغتصب الأرض ممن اغتصدها من الدولة بعض الولاء اغتصد الأرض فصار حكم هذه الأرض حكم الأرض المغصوبة يعني كأن يأتي إنسان إلى قطعة الأرض اللي موجودة جنب المسجد هنا البيارة الموجودة ويضرب عليها تلك ويغتصبها. ويصير يزرعها هذه الارض المغصوبه المزروعه هنا مثلا ما حكمها عند العلماء لا يجوز اكل الطعام منها لماذا لانها مغصوبه اذا كانت بياره واحده او بزرعه واحده سهل فكيف وسواد العراق مغتصب وبغداد مغتصبا فكان اهل الورع لا ياكلون من غله بغداد ولا يأكلون من غلة السواد يعني بقية بلاد العراق اذا كيف يأكلون كانوا ربما اصطادوا فأكلوا وكان بشر الحافي ربما أكل الطين ولا يأكل من غلة بغداد فلما سئل الإمام أحمد في مسألة من الورع قال أنا أستغفر الله يستغفر الله من أكله من غلة بغداد الورع دقيق ومسائله دقيقة وكأن الإمام أحمد يؤصل لمسألة لا يتكلم في مساله إلا أهلها وإلا من عنل بها أهل علم الورع يتكلمون في الورع ومن هنا يقال أهل علم الجهاد يتكلمون في احكامه أهل الرباط يتكلمون في احكامه فقه الرباط ليس كفقه الحياة اضرب مثلا كان اخوانكم في يوم من الايام يرابطون في شرق المنطقه يعني في منطقه فيها بعض المياه الجاريه من المياه التي ربما تكون ملوثه في الواد شرقا وهم على وضوء وهم في وقت الفجر ولا راء لديهم فخرجوا في هذا الواد فاتصلوا يسالون ماذا نفعل هل ذهب وضوءنا هل نتوضا من جديد هل وهل وكان الجواب طبعا لا تسالوا عن هذه المسائل لا تتكلموا فيها وانتم ان شاء الله تعالى على طهاره ويجوز في الرباط ما لا يجوز في المدن وانما شرعت الصلاه ولا في الخوف شاعه التحام الصفوف فلكل فقه اهله الامام احمد هنا يقول فقه الورى انما يتكلم فيه اهل الورع قال انا استغفر الله لا يحل لي ان اتكلم في الورع انا اكل من غله بغداد لو كان يشرب من حارث صنعا ان يجيب عنه فإن فانه كان لا ياكل من غله بغداد ولا من طعام السواد فهو يصلح ان يتكلم في الورع كان الإمام أحمد أورأ اهل العراق كما يقول الشافعي يستغفر الله ويستحي أن يتكلم في ويرى نفسه ليس من أهل الوراء وأنه لا يستطيع أن يفتي فيه أو أن يتكلم فيه. لماذا؟ لأنه يأكل طعاما من طعام السواد. ولاحظوا كيف كان يأكل رحمة الله تعالى عنه ورث الإمام أحمد عن أبيه دورا وحوانيت ببغداد، فكان ينزل الدور ويكري الحوانيت ويقتات منها يعتاش من الحوانيت الدور يسكنها نكمل يقول رحمه الله لما رحمه يقول لا يتمول الرجل من السواد يعني لا يدكن مالا ولا يخزن مالا ولا يتاجر بأموال السواد ولا بأرض السواد لا يتمول بها فان عمر رضي الله عنه اوقفها على المسلمين وانما يجوز قوته وقوت عياله على قدر القوت وعلى قدر قوت العيال يقول ايضا رحمه الله تعالى عليه اقمت ما ورثت من الثوان مقام المضطر الذي ليس له حيله ان ياكل ما لا بد له منه من البيت على جذر الأكل والحاجة كما يأكل أحدنا من الميتة حين يضطر إليها يأكل من أرض السواد فعلى هذا المعنى يقول الإمام أحمد فعلى هذا المعنى أنزل السواد وأقيم فيه ويخرج الإمام أحمد زكاة داره التي يسكنها كل عام يعتبر نفسه في الدار مستأجراً ولا يعتبر نفسه مالكا الدار ورثها من أبيه ويعاملها معاملة القراج قال محمد بن عبيد الله المنادي قال لي أحمد بن حنبل أنا أزرع هذه الدار التي أسكنها من الزراع أزرعها من الزراع يعني أقيسها أنا أزرع هذه الدار التي أسكنها لاحظوا تعليم الدقيق هذه الدار التي أسكنها مش أنا ازرع داري لأنه يرى أنها اغتصبه من أرض المسلمين أرض الوقف ليس الوقف كما هو في مصطلحنا المعافر إنما وقف الخراج المطلق قال فأخرج الزكاه عنها في كل سنة أذهب في ذلك إلى قول عمر رضي الله تعالى عنه في أرض السواد قال بشر بن الحارث بشر بن الحارث الذي ذكرناه قبل قليل الذي كان لا ياكل من ارض بغداد من غلتها ولا ياكل من ارض الثوار قال بغداد ضيقه على المتقين اهل التقوى ضاقت بهم بغداد بغداد ضيقه على المتقين ما ينبغي لمؤمن ان يقيم فيها قلت له الذي يسأله قلت له فهذا أحمد بن حمدل في بغداد فقال دفعتنا الضرورة إلى المقام بها كلا دفعت الضرورة المضطر إلى أكل الميتة وقال أحمد رحمه الله لو وجدت السبيل لخرجت منها هنا يعني لو وجد نفقة الخروج من بغداد لخرج لأنها في أصلها منصوبة ويسال رجل عبد الله بن النضارة عبد الله بن النضارة من ائمه الدين والوراء وهو إمام مجاهد كبير عالم مقاتل رحمة الله تعالى عليه أحاديثه في الجهاد عجيبة يكفيه شرفا أنه أول من صنف في الجهاد ويكفيه شرفا أنه كان يغزو عاما ويحج عاما وهو صاحب الأبيات الشهيرة للفضيل بن عياد يا عابد الحرمين لو أبشرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب لأنه يجن الرباط في الثغور حيث الخوف والرغب والبقاء في البيت الحرام ويجد أن البقاء في البيت الحرام بالنسبة للرباط في الثغور كأن هو اللعب رحمة الله عليك والفضيل بن ابن عياض حين تبلغه الرساله يمشي ويقول صدق والله ونصحنا يعني ما قال كلامه مش صحيح قال صدق والله ونصحنا الدين النصيحه نصحه ان المكوث حيث رضاب اولى بكثير من الاعتكاف حتى في المسجد الحرام لعلمت انك بالعباده تلعب هذا الامام الورع يساله بعض الناس اين ترى هي ان انزل من بغداد متى دخلتها مادانت بغداد اغتسلت من ارض الوصف الاسلامي اصلا اذن لابد ان نتحرى حين ننزلها قال اين ترى هي ان انزل من بغداد متى دخلتها يسال عبد الله بن المبارك فيقول ان ابتليت بذلك أحسب ان هذا جواب ولو لم يكمل كانما هو يرى ان دخول بغداد ابتلاء ان تدخل ارضا مرسوبه ابتلاء دخول بغداد يرى ابتلاء قال إن ابتليت بذلك فانزل نهر الدجاج نهر من الانهار في بغداد قريبا من الكرخ قال فإنه في أيدي أربابه لم يغسبوا عليه احدا يعني هذا الحي هذه المنطقة من بغداد أهلها الذين هم فيها لم يغتسبوا الأرض من أحد هم على الأصل الذي أصله عمر رضي الله تعالى عنه هم على الأصل الذي أصله عمر رضي الله تعالى عنه حتى هذه حتى هذه والله احسب ان الورع يستبعي منا ان نفتش في قلوبنا وان نفتش في دورنا وان نفتش في كل شيء ان الواحد منا ربما يذهب الى الحج موطن الورع وربما لا يسأل كيف انزل وكيف افعل كيف انزل وكيف افعل ربما لا يسأل وهنا يسألون ابن المبارك عليه رضوان الله تعالى اين انزل اين ينزل من بغداد نعم لانه الدين لانه الدين الأرض المرسومه لا تصح الصلاه فيها وانما اذا اقام المرء فيها اقام مكرها على اقامته تلك لانه لا يجد السبيل الى الخروج قال الامام احمد رحمه الله لو وجدت السبيل لخرجت منها هنا لكنه لا يجد لا يجد رحمة الله عليه ما ينفق على نفسه وإلا لخرج من الأرض التي خرجت عن أصلها حيث أوقفها عمر على ذرير المسلمين لا يتملكها أحد ولا ينتفع بها أحد إلا بقدر الحاجة ويدفع خراجها ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يدفع خراج ذاره كلتنا يضرعها ويفيسها يجدها مثلا مئت متر مئتين متر ثلاثمائة متر كم يكون خراجها في العام يخرجه زكاة لله تعالى ثم يقول عن نفسه أنه ليس من أهل الورع ثم يقول عن نفسه أنه ليس من أهل الورع عندما يسأل الإمام أحمد وهو إمام الورع عن الورع فيه إشارة إلى أن الناس في تخصصات وأنه ينبغي للمرء أن يسأل في دينه أهل العلم ولا يسأل احدا غيرهم وأنا سمعت الناس تقول لو أن أحدنا أصيب بصداع في رأسه لذهب إلى الطبيب. لو أن يد أحد كسرت لنهب إلى الطبيب. لو أن أحدنا عنده مال يريد أن يستثمره لذهب إلى المستثمرين وما سال أهل العلم كيف يستثمر ماله تقع المسائل الشرعية ويسأل فيها غير أهلها من غير أهل الدين وكان الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه حين يسأل عن الورع ولا يحده بحد كأن الإمام أحمد رحمه الله يريد ان يبقى الورع بلا حد يضبطه وبلا ضابط فيتورع كل عبد بما فتح الله عليه كان الامام احمد حين يسال عن الورع ما حده ويقول ما اعرفه كانه يقول لا نريد للورع حدا نريد ان يبقى الورع متسعا لكل انواع العبادات الترب وغير الترب كأنه أراد ذلك والله تعالى أعلم ثم يقول أبو بكر المروزي تلميذ الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يقول سمعت أبا عبد الله وذكر ورع عثمان بن زائدة فقال أبو عبد الله قد قيل لسفيان الثوري قد قيل لسفيان يعني الثورية من نسأل بعدك فقال سلو زائدة اقرا النص في كتاب الورع كما ورد مرة اخرى قال ابو بكر المروزي رحمة الله تعالى عليه سمعت ابا عبد الله وذكر ورع عثمان بن زائدة فقال ابو عبد الله يعني الامام احمد قد قيل لسفيان يعني الثورية من نسأل بعدك فقال سلوا زائده هنا مساله يحسن ان انبه عليها بدايه قتيله لسفيان يعني الثوري لماذا لم يكن قتيله لسفيان الثوري لان الامام احمد رحمه الله تعالى عليه عندما نطق بهذا الكلام قال قتيله لسفيان من نسأل بعدك فقال سلوا زائده فجاء ابو بكر المروزي فقال بعد كلمة سفيان يعني الثورية يريد ان يعرف ان سفيان المسؤول هنا الثوري وليس سفيان ابن عيينة فانه ما قد يختلطان على غير المختصين فاراد المروزي ان يبين انه الثوري طيب لماذا لم يقل قد قيل لسفيان الثوري قال العلماء لان الامام احمد لم يقل قيل لسفيان الثوري ولو قال المروزي قيل لسفيان الثوري والإمام أحمد لم يقل الثوري لو قال ذلك لعد من الكاذبين وقد حضر الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه وغيره وإنما ذكرت الإمام النووي لانه من أئمة الورع قد عد الإمام النووي زيادة الرجل في غير اسم شيخه من الكذب يعني يستطيع أن يقول هنا أبو بكر المروزي سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه يستطيع أن يزيد في شيخه ما شاء أما فوق شيخه ممن يذكر في السند أو في المتن فلا يجوز ذكره إلا كما تنع وإذا أراد أن يزيد زاد مع البيان مثل ما في هنا يعني الثورية كأن ما هو يقول هو لم يكن التوري وإنما أنا بينت هذا المعنى من عندي هذا النص نعود للنص مرة أخرى سمعت أبو عبد الله وذكر ورع عثمان بن زائدة فقال أبو عبد الله قد قيل لسفيان يعني التورية من نسأل بعدك فقال له زائدة هذا النص ورد في تاريخ بغداد يعني وفيه صورة أخرى فيها نوع من التصريح قال عثمان بن زائد الرازي سالت سفيان الثوري عمن آخذ العلم بالكوفه فقال عليك بزائده بن قدامه وسفيان بن عيينه نلاحظ هنا النص من طبقه أعلى ورد هذا النص في تاريخ بغداد عن عثمان بن زائد نفسه قال سألت سفيان التوري عمن آخذ العلم بالكوفة فقال عليك بزائدة ابن قدامة وسفيان ابن عيينه يعني خذ عن هذين العلم هذا النص فيه عندنا ترجمة عثمان بن زائدة وزائدة ابن قدامه. عثمان بن زائدة المقرئ أبو محمد الكوفي نزيل الري أحد المبرزين في العلم والعبادة هذا الصدم الأول فيه من العلماء العباد قال سفيان بن عيينه سفيان بن عيين انتهى أمره في مكة ومقامه فيها قال ما جاءنا من العراق أفضل من عثمان بن زائده يعني كل من جاء من العراق دونه ما جاءنا يعني ما جاءنا إلى مكة المكرمة قال أبو الوليد الطيالسي ما رأت عيناي مثل عثمان بن زائدة قال هشام بن عبد. قال هشام بن عبيد الله الوازي، وذكر عثمان بن زائدة قال كنا لا نقدم عليه في بلادنا أحدا في الوراء من قيه الورع عثمان بن زائده طبعا لاحظوا الامام احمد رحمه الله تعالى عليه يجعل يجعل الحديث عنه حديث المجالس قال ادريس بن محمد الروزي صاحب السري أربعة ما 400 عيناي مثلهم قال ما رايت رجلا أورع يعني اكثر ورعا من عثمان بن زائده وقال أبو حاتم عثمان بن زائدة من أطاضل المسلمين وذكره ابن حبان رحمة الله تعالى عليه وقال كان من العباد المتقشفين وكان من أهل الورع الدقيق ومن أهل الجهد الجهيد وأنا والله لا أستطيع أن نقف عند هذه الكلمات لكن أهل الورع الدقيق يعني الذين يدق ورعهم كثيرا وستأتي أمثلة من ورعه إن شاء الله تعالى وعندما كان الامام احمد يقيس ما بق من مسائل الورع فانه كان يذكر وراء عثمان بن زائده ولا غرابه في ذلك اذا علمت انه قد اخذ ورعه عن سفيان الثوري الذي قيل فيه يوم مات اليوم مات الورع فهو تتلمذ على امام الورع الكبير وجاء في كتاب الورع كتابنا اللي بندرس فيه جاء فيه وصف ورع من ورع عثمان بن زائده قال ابو بكر الموزي قلت لأبي عبد الله يعني قال للامام احمد ان رجلا قال لي قل لأبي عبد الله ما تقول في النقاطة أو النفاطة أو النفاطة قال لا تقول في النفاطة لمن يكره ناحيته من يكره ناحيته يعني الظالم الذي ظلم وأخذ أرضا وارتصب وإذا ذهب وجاء ليلا يذهب ومعه نفاطة إلى من المحاش موجود في قلبه رف النفط كان بيخرج على وجه الأرض إخواننا وكان أحيانا بسيل الوديان وهو القار الذي كان يستعمله العرب من أجل طلاء الجمل الأجرب فكانوا يأخذون هذه النفاقة ويجعلونها في إناء من النحاج ويحملونها هكذا مثل الشعلة التي تشوفوها في بعض المواطن يحملونها هكذا فإذا مرت على الناس ووقفت لحاجة من الحوائج ربما قضى بعض الناس حاجته في ضوئها، أهل الورى يسألون عن هذا الأمر. انظروا ما لا يسألون؟ هذا قل أبي عبد الله ما تقول في النفاط لمن يكره ناحيته ينقطع شفعه، استطيع به؟ انقطع النعل، شفع النعل انقطع. كانوا يربط النعاع ضلطا في الأقدام. وفي نفاط لظالم سواء محموله او موضوعه على الدار لان بعضهم كان يضعها على الدور كاليهود في المدينة النبوية كانوا يضيؤون قصورهم من خارج من نفاطات يحتاطوا مثل ما هم عايشين اليوم في بلادنا ما يستغنوا عن الإضاءة والخوف والرعب هل يسأل هنا من يكره ناحيته ينقطع شسعي هل به؟ ماذا قال احمد قال له يا راجل ما تزيقش علينا قال له لا قال له لا كيف اللي بياكله وهم بطالين من ايدي الظلمه من نارنا المنهوب منا عند اليهود استطيع به قال لا وذكر ابو عبد الله عثمان بن لما جاء قال لا قصة لعثمان بن زائدة وذكرت له قصة النار عثمان بن زائدة قال إن غلامه أخذ له من نارا من قوم يكرههم عثمان كانت الناس زمان ما عندها لا كبريت ولا قداحة ولا شيء من هذه الأشياء كان عندهم حجارة وزماد بالحجارة وازماد حج يضرب لحد ما يطلل شرارا والعنار وهذه مسألة متعبة فكانت الناس إذا باتت في دورها أبقت في نارها شيئا من النار يتقد فإذا أراد جار أن يأخذ نارا ذهب إلى جاره فأخذ نارا هذا الكلام بقي في بلادنا ربما إلى الهجرة هاني هجرتنا وطردنا من بلادنا فلسطين يعني هيك كان حال الناس الآن عثمان بن زائدة احتاج نارا فبعث غلامه قال روح النار، فأخذ حفظة من عنده وراح شعب نار من واحد من الناس عثمان بن زائدة يكرههم يكرههم ليه لأنه ما في دين يكرههم لله الحب في الله والبغض في الله أوسق رالإيمان قال الله أنا ما بحب كيف وأنا ما بحب كيف وأنا ذكرى كيف يا سلام بتوزع؟ الحب في الله والبغض في الله علموا أنفسكم يا أحبابنا إذا أحببنا إننا نحب لله وإذا أبغضنا إننا نبغض لله لا نحب لأجل شهوات أنفسنا ولا من أجل حظها ولا لأنه قريب ولا لأنه من أهل بلدي ولا لأن لي عنده مصلحة انما احبه اذا حدث ديننا وعظم شأن الدين ومبغضه اذا ضبط ديننا واذانا فيه، ولو كان ابن آبائنا وأمهاتنا انه عمل غير صالح حتى لو كان ولدي إنه عمل غير صالح يبغض ولا يحب ولا يعاشر إذا عثمان بن زائدة يبعث الغلام يسال نارا فيأتيه بالنار جايب له حطرة طبعا كان لنبي جيد الحطب مولعة بفضل فيها يكتل الطريق حتى تبقى مستائرة يشمها الريحة والهواء وصل يجري كده إلهات مميز من, إلها؟ من تعرف لأنك نبصيها يبصيها لماذا؟ لأنه من الذي تكره ناحيته لا يصطبع بناره لا يصطبع بناره رأيت الناس تحرص على أن تتفور صورا مع الظلمة رأيت الناس تحرص على أن تتفور مع الظلمة وتضع الصور في أماكن بارزة من صدور بيوتها وهذا لا يريد نارا يؤتى بها من بيت الظالم الآن أبو عبد الله رحمه الله يواجه بين النفاق وبين نار عثمان بن زائدة هذه قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه النار التي في النفاق أشد من النار التي عند عثمان بن زائدة قال لماذا قال لأن أصل الحطب من عند عثمان بن زائدة فأيهما أشد سوءا النفاقة هذا الورع الذي ينبغي أن نتعلم يعني أنا والله لما قرأت وجدت النار مثل النار وجدت النفاقة مثل النار عثمان بن زائدة لكن الذي لا يعرف الكلام في الورع ولا يحسنه يبصلنا الفرق بين هذه وهذه فيقول الناران مختلفان هذه اشد فإنارها ونفطها ونارها من عند الذي تكره ناحيته اما هنا فالحفظ من عند عثمان بن زائدة يفرقون بين هذه وبين تلك قال الشاطبي رحمه الله تعالى عليه في كتابه الجميل في الموافقات قال يحكى عن أحمد بن حنبل أن امرأة سألته عن الغذل بضوء مشاعل السلطان الغذل بضوء مشاعل السلطان حقه القصة أن السلطان الظالم مر ومعه المشاعل مع خدم عشر عشرين عشر حمين مشاعل وهي تجلس على سطح الدار فجاءت الإضاءة إليها وهي نعة فطيرة فأخذتها فوصة وجعلت تغزل بعدما غزل تفطنت فجاءت تجري للإمام أحمد قال الشاطبي يحكى عن أحمد بن حنبل أن امرأة سألته عن الغزل بضوء مشاعر السلطان فسألها من انت فقالت أخت بشر الحافي ذرية بعضها من بعض فأجابها بترك الغزل بضوءها وهذه المراه اسمها مخه او بخه متاسف انا ما ضبطتها اخت بشر الحافي ورد التصريح باسمها في بعض الكتب التي ذكرت حكايتها في حليه الاولياء كان فجن اخته فيما ذكر انها قصدت احمد بن حنبل فقال ان قوم نغزل بالليل ومعاشنا منه لا ياكلون الا من على ايديهم ومعاشنا منهم لا يأكلون إلا من عمل أيديهم وربما يمر بنا مشاعر بني طاهر ملاك بغداد ونحن على السطح فنزل في ضوئها الطاقة والطاقتين يعني الطاقة يعني نفعل عنها الناس اللي كانوا بيهنزلوا قال أفتحله لنا أن تحرمه فقال لها من أنت قالت أخت بشر قال آه يا آل بشر لا عدنتكم لا عدنتكم ليه قال لا أزال أشمع الورع الصافي يأتي من قبلكم صافي ما فيش فيه غبش تخاف من إضاءة مصباح الظالم ان تغزل فيه غذلا والامام احمد رحمه الله يقول لها أنتم آل بشر لا وعلق على هذا الشاطبي قال قد يفتى للانسان بعسب حاله يعني ياتينا لله ويقول والله انا يعني بس ضي الظالم بنسى اعمل كيت وكيف اللي مثل هيك يعني يودس الإلهام الشاطئ برحمه الله قال لكل انتحاله ولذلك أخساها أنتم لا لا يسمح لكم هذا أنتم أهل الورع الورع والورع الصافي أنتم أهل الورع الصافي من قبلكم يأتي الورع الصافي فلا نريد لأهل الورع الصافي أن يشاب ورعهم بشائدة ومن هنا ينكر على ابن الصف الأول في المسجد ما لا ينكر على ابن الصف الرابع والخامس في المسجد وهذا من الدين وهذا من الدين الذي يحرص على أن يكون في الصف الأول دائما ثم تنظر مرة فتجده في الصف الرابع تقول ممتاز واحد بنشوفه في الصف الأول كرسة اليوم دي ثلاثة العشاء في ثلاثة عشاء قمعنا لقناة الصف الرابع أحسن ممتاز والذي يقول له على خير وهو بقبلة نفس حي فقم لم ينزل منزلته إلا في الحرام الصريح والحلال الصريح رحمة الله على أئمتنا وهم يبصروننا معالي مديننا أن الزائد اليقودان فهو إمام ثبت حافظ فقفي لا أريد أن أطيل في كلامي عليك، سأذكر آخر سطر فيها قد مات مرابطا بأرض الروم قد مات مرابطا بأرض الروم غدى الحسن بن قحطبة سنة 61 ولئة وقد شاخ جائدة بن قدامة فمات مرابطا بأرض الروم وقد شاخه هو اختيار كإرض السن يعني فوق الخمسة وسبعين يخرج مرابطا ويموت بأرض الروم وما هي بأول حسنات هذه الأمة فإن أبا أيوب قد غزى الروم وهو شيخ كبير ومات بأرض الروم عليه رضوان الله تعالى صاعد سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تشليما كثيرا يصبر علينا سبع دقائق سبعة نطبق ان شاء الله سبعة بكر فيه اما ما فيه من اللطائف فيه ان صاحب الورع الصادق او الورع الصافي خلينا ناخد من ايمان احمد كلماته فيه ان صاحب الورع الصافي لا ينفتن عن ورعه ولا ينصرف عنه يمضي في طريقه صادرا محتسبا ان مات شيخه او احتضر ساله على من يدله من اهل العلم واهل الورع يبصره سبيله اليوم احنا نتعلم الورع من سفيان الثوري سفيان الثوري بموت دلنا يا سفيان فيدلنا سفيان رضي الله تعالى عليه قال عليك بزائدة ابن قدامة فيه أيضا أخذ العلم عن أهله المميزين وأن للمسائل الدقيقة علماء دقاء يستطيعون أن يتكلموا في المسألة بشكل جيد فيندهي أن يتحرى كما يتحرى أحدنا لبدنه كما يتحرى أحدنا لبدنه فينتقي السوب الحسن والنعل الحسن والمركب الحسن والطبيب الحسن يتحرى لقلبه فيبحث عن العالم المميز الدقيق الذي يحسن الافتاء ويحسن تعلم الورع ويحسن تعليمه فيه ان من صحب اهل الورع صار من اهل الورع ومجالس المسك ليست كمجالس نازح الكير وإننا في شيكير يحرق ثوبك ويملأك من نفطه وسكنه وسحبه وإن صاحب المش يملأك نسكا وعنبرة وضالية وقد تحدثنا عنها سابقا يا أحبابنا لهذا يصاحب أهل الصلاح إذا جلسنا في المحراب بين يدي الإمام في الصف الأول نسمع تلاوة وذكر وهمشا ودعاء واستغفارا وإنابه وإذا جلسنا في الصفوف الاخيره ونحن في مسجد واحد سمعنا حديثا من وين هالسيارة شريتها وايش بدك بمداره يا احبابنا في المسجد الواحد في الامتار العشره نجد ما بين الصف الاول والصف الاخير طلقا فكيف اذا خرجنا من بيوت الله كيف إذا ذهبنا إلى أسواقنا وتجاراتنا ومدارسنا ومؤسساتنا وجامعاتنا كيف إذا انطلقنا في الحياة ولذلك اجلس إلى من ينفعك في دينك اجلس إلى من ينفعك في دينك إذا ذهبت تشتري فاشتري من, من ينفعك في دينك إذا وقفت مع إنسان تسأبه عن مسألة فإذا علمته ينفعك في دينك فافعل وإلا فلا والا فلا ما ينبغي ان يقعد في موطن تخسر فيه من دينك درهما واحدا ان احدنا لا يحب ان يخسر من جيبه درهما واحدا والدين اعز من الجيد واعز من المال فيه ان اهل الورع يعرف بعضهم بعضا ويبتلي بعضهم ببعض وان المرء ياخذ عن صاحبه فاجلت عمن ينتفع وعمن تنتفع منه في دينك وينتبع في دينه لما تئل عمن نأخذ قال له زائد النقدانة لأنه يعرف أهل الوراء ويعرف أهل الدين فيه أن الدين نصيحة وأن المشور من الدين وأن المشار مؤتمن فإذا استشارك الناس فاحسن وأنت تجيبهم هذه مسائل الورى ولن كنتهي من المساله الثالثة وغدا نواصل الله تعالى في الرابعة من كتاب الورع للإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه من أبي بكر أحمد بن محمد بن المروزي رحمة الله تعالى عليهم جميعا رحمنا الله جميعا اللهم علمنا الورع وعلمنا الدين والايمان اللهم علمنا الورع وعلمنا الدين والايمان اللهم علمنا, والإيمان اللهم علمنا ما ينفعنا في ديننا اللهم علمنا ما ينفعنا في ديننا اللهم يسر امورنا كلها اللهم انصر امتنا اللهم انصر جندك اللهم انصر اهلنا في فلسطين اللهم مكن للمجاهدين في سبيلك اللهم مكن للمجاهدين في سبيلك اللهم عليك باليهود فانهم لا يعجزونك اللهم عليك بالعلمانيين ضنادقه ومضللين اللهم احصهم عددا اللهم احصهم عددا اللهم مكن لاهل الدين في الارض اللهم انصر دعوه اللهم أقم دولتنا اللهم عجل لنا نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين اللهم ردنا إلى ديارنا اللهم ردنا إلى ديارنا اللهم ردنا إلى ديارنا حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته